Zan referredi, počnemo in zacie pa bil in jenci iči važi, imeh nek мехoli zari po vis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 سأشقىها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها